يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 117. ذلك هو الفوز العظيم 118. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم ألْتَمِسُونَ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّ 119. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور 110. فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 119. يحيي الأرض بعد موتها 110. قل بيئنا لكم الآيات لعلكم تعقنون 111. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعون 119. وَلَهُمْ لهم ولهم أجر كريم